كم كم نمضي بسفينتنا درك نمضي نتحررا نتحدى نصد الشر ولا نهدا قدنا تشاجر كالاقطار لكن لا اصحابنا نقع لو ما تسعاق الاقبالنا ضلوا اذا اعلى نرقى هيا لا تهبالي بالخوف والظلم الاشياء الخير أقوى وسيف أمضى بالحق يقول مثل الإعصار نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهتا ودوما أصحاب النقى نظر إلى الآن نرقى نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهتا ودوما أصحاب النقى